إذا ما أرادوا لنا أن نميل عن النهج كل لهم, لهم مستحيل لنا نهجنا من إله جليل وإنا به دائما مؤمنون تهون الحياة Tehonul a világ, és minden jehon. وكل a világ, és minden jehon. És minden jehon. De az islam nem jehon. Tehonul a világ, ولكن